بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ان أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَطِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً